ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الصين كهيئة الطير فأنفقوا فيه فيكون طيرا بإذن الله